الذين كفروا وضلوا عن سبيل الله ضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الاصر الرب يم كفر عنهم سيئاتهم واغفر بالهم ذلك بان كفروا السبع الباطل وأن الذين آمنوا السبع الحق من ربهم كذلك يضرب الله لناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا لقاب حتى إذا حتى وَإِنَّا فِدَاهُنَّ حَتَّى تَضَارِ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ وَمُنْتَقَمِينَ وَلَكِنْ يَبْلُو بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ أُوتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَنْذَرُهُمْ ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله, تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعفل لأعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله صحبة أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِلَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ذَلِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِكَافِرِينَ أَمْتَدُوهَا لَنَكِبَ أَنَّ اللَّهَ لَنَا مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمْنَنَ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعم وما أرسلوا لهم وتعين قرية هي أشد قوة قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه في وعد المتقون فيها أنهار من, فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من اللبن لم يتغير وأنهار بل لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاردين وأنهار من عزل مصفى ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو واشقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا حتى الذين أوتوا العلم ماذا قال آنسة؟ هؤلاء كل الذين بدع الله على قلوبهم وشبعوا أهواءهم والذين أصدوا زادهم زادوا وأتىهم سقوه فهل أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه اللهم أعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا ظل السورة فإذا ظل السورة محكمت وذكر في القتال ورأيت الذين في قلوبهم ورأيت إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل آسيتم إن توليتم أن تبسدوا في وتقطع أرحامكم هؤلاء الذين عليهم الله فأخلنهم وأعمى بصارهم أ فلا يتذرون تبين لهم الزهد الشيطان سُوَلَ لهم الشيطان سُوَلَ لهم وَأَمْلَأَ لهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَلِمَاهُمَا لَزَلَّ اللَّهُ تَنُطِيعُكُمْ تَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ كيف إذا توفيهم الملائكة يضربون وجوههم وعدبارهم؟ فكيف إذا توفيهم الملائكة يضربون وجوههم وعدبارهم؟ ذلك بأنه متبع ما خطر الله كريم لذواله. وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضوا أن لن يخرج الله أضغى لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضوا أن لن يخرج الله أضغى ولو نشاء رأيتهم بثيماهم ولك عارفين انهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا نبن وانكم خسان عالم المجادلينكم والصابرين ونبل واخباركم ان الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن شيئا وسيحبط يا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تمنوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تظلم وتدعو من السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتبتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسع الكمون فيحبكم ترخوا ويخرج أضالكم أنتم هؤلاء تدعون لتوفقوا تدعون لتوفقوا سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإن والله الغني وأنتم الفقراء وان تكتم من يستبد القوم غيركم ثم لا يكون امثالكم